لا قلت لي خلني تكفى تخليني النفس ضاقت وتعرف من مضيقه ماني ابجات لومك لو تسليني بعدن العال احسن لو تفارقك لضقت انا حتى روحي ما تداني لي البال غربا وشرقا لو كان غيرك حرام انه يحكيني لو كان كل الدروب البيضيه تدري وش اللي يذبحني والبلى فيني بعرف عرق الغلا وشلون تسرقها يمكن تكون الخيانة من شرائيني ولا حظوظك يجوز الله موفقها ما قلت لحد سوى امي بعد عيني وشلان خلتني لعيونك انطيقها لا قلت لك خلني تكفى تخليني النفس ضاقت وتعرف من مضيقها ما نيب حاجة علومك لو تسليني بععد عن العين وحسن لو تفارقها لضقتنا حتى روحي ما تدانيني وليا البال غربها وشرقها لو كان غيرك حرام منه حاكيني لو كان كل الدروب البيض يطرقها تدري وش اللي يذبحني والبلا فيني بعرف عروق الغلاء وشلون تسرقها يمكن تكون الخيانة من شراييني ولا حظوظك يجوز الله موفقها ما قلت لحدا سوى أمي بعد عيني وشلون خليتني العيونك أنطقها ما قلت لحدن سو سوامي يا بعد عيني وشلون خليتني العيون كنطقها يا روح روحي يا قلبي يا بساتيني يا بسمة العين ليها العين ترهقها والله من زود حبك صنت رجليني ما شفتني يوم أسوق الرجل وفهقها انا بصفك وضيع وانشدك ويني وشلون لا رحت جدراني أصفقها ما تدري إني شرأتك يوم تشريني عشان حبك أبيع الخلق وحرقها أرجوك اللي يا شفتني ضايق تخليني ولي أحد البال غربها وشرقها وش لان خلتني لعيونك أنطقها